اول الاحكام هو الواجب اول الاحكام هو الواجب والواجب في اللغة هو الساقط الواجب في اللغه هو الساقط ومنه قوله تعالى فاذا وجبت ذنوبها فكل منها يعني اذا اذا سقطت اذا سقطت الواجب هو الساقط اللازم لانه بسقوطه يلزم بسقوطه يلزم الارض ومنه قولهم وجبت الشمس إذا سقضت إذا أو إذا غربت يعني بمعنى الشفط وهو الغروب ومنه أيضا قول الشاعر أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب أطاعت بنو عوف أميرا نهاهم عن السلم حتى كان أول واجب بنو عوف هؤلاء عندهم أمير نعم وكان بينهم هناك حرب او خصام بينهم وبين قبيله اخرى ارادوا الصلح لكن اميرهم نهاهم عن الصلح نهاهم عن السلم قال نريد الحرب فقاتلوا فكان هو اول مقتول اول ساقط اطاعت بنو عوفين امير النهاهم عن السلم حتى كان اول واجب هذا الشاهد أن الواجب هو هو الساقط وأما الواجب في الاصلاح اما الواجب في الاصلاح فاختلف اهل العلم في تعريفه على نحوين فبعضهم عرفه بالحد وبعضهم عرفه بالرسم ونحن قلنا مرارا ان التعريف عند المنطقيين اما ان يكون تعريفا بالحد أو يكون تعريفا بالرسم أو يكون تعريفا بالرسم أما التعريف بالحد فهو التعريف بالماهية ماهية الشيء وأما الرسم فهو التعريف بالمثال أو الأثر مترتب عليه التعريف بالمثال أو الأثر المترتب عليه وهذا أحد يذكر مثال على ما ذكرنا سابقا في التعريف بالمثال مثلا في بيع العينة بيع العينه ممكن أن نعرف العينة بالحد فنقول أن يشتري رجل سلعة من آخر نعم بثمن مؤجل ثم يبتعها من بثمن حال أقل من الثمن الأول هذا تعريف بالحد لا بالحد بالماهية أتيت بالألفاظ هناك تعريف بالرسم كان أقول هو أن ياتي زيد ويشتري من عمرو مثلا سياره بقيمه كذا اتيت بالامثله نعم اتيت بالامثله او التعريف بالحكم المترتب سيتبين هذا التعريف بالرسم والتعريف بالحد لتعريف الواجب فقال بعضهم الواجب هو ما كان في فعله ما كان في فعله ثواب وكان في تركه عقاب وكان في تركه عقاب هذا تعريف تعريف بالرسم وقلنا ان الرسم هو التعريف بالاثر او الحكم المترتب التعريف بالاثر او الحكم المترتب و هنا المترتب على الواجب هو الثواب في البعد او العقاب او العقاب في الترك و الاصوليين او معظمهم ياتي بهذا التعريف ولكن التعريف بالحد يكون اقوى و التعريف بالحد يكون اقوى من التعريف بالرصد والذين عرفوه بالحد قالوا ان الواجب هو ما طلبه الشارع نعم طلبا جازما ما طلبه الشارع طلبا جازما وبعضهم يقول على وجه الاستعلاء ما طلبه الشارع طلبا جازما هذا هو تعريفه هذا هو تعريفه بالحد فقوله ما طلب الشارع طلبا جازما ما طلب الشارع هذا يشمل المندوب والواجب لكن علمنا أن المراد هو الواجب في قوله جازماً, جازما لأن المندوب كما سياتي الطلب فيه غير جاز، الطلب فيه غير جاز، والذين قالوا ان الواجب هو ما يعاقب تاركه ويثاب فاعله تعريفهم هذا فيه قصور تعريفهم هذا فيه قصور لأنهم قالوا ما يعاقب نعم قد يترك الإنسان الواجب ولا يعاقب وذلك من ناحيتين الناحيه الأولى الناحية الأولى أنه يترك الواجب ولا يعاقب عليه شرعا كالواجب الكفائي إذا قام به البعض نعم إذا قام به البعض سقط سقط عن الآخر فهذا لم يقم بهذا الواجب الكفائي فلا يعاقب به شرعا وق六 والأمر الآخر ألا يعاقب رحمة ألا يعاقب رحمة كان يترك الإنسان امرا من الأمور الواجبة كان يترك الإنسان امرا من الأمور الواجبة كمن ترك مثلا الإحرام من الميقات متعمداً فهنا ترك إيش ترك امرا واجبا تركه متعمد هل لازم يعاقب قد يعاقب ويستحق العقاب لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب ليس كذلك لأن أريد أن نكون كالمعتزلة فيما يتعلق بالوعد والوعيد نعم لأن أمور العقوبات الله سبحانه وتعالى إذا لم يعاقب ولم ينفذ الوعيد فهذا تكرم منه وتفضل أما بالنسبة للوعد فهو ينفذ، فهو, فهو ينفذ الوعد فالشاهد هنا أن التعريف في قصور فلا بد أن يقيد بقولهم ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعله الثواب ويضاف لا بد أن يضاف أيضا كلمة انتثالا كلمة انتثالا والانتثال أن يكون عند المراد به وجه الله المراد به وجه الله فلو جاء شخص وأحرم من الميقات رياء هل هذا يثاب؟ هو فعل واجب يعني. بل هو يثاب؟ لا يثاب ولذلك كان هذا التعريف الاخير ادق كان هذا التعريف الاخير ادق التعريف بالرسل روي يقال ما يستحق تاركه العقاب ويستحق فاعله الثواب امتثالا. امتثالا لا بد من اضاف كلمة يستحق ولا بد من اضاف كلمه امتثالا لأن الماتي رحمه الله هنا قال ما الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه على تركه وهذا فيه قصور مع أنه خالف هذا التعريف في كتابه البرهان الموسع الجويني عرف الواجب في كتاب البرهان بخلاف التعريف هذا لكن لعله اختصر هنا لأن المثل هنا يعني مختصر لأن المثل مختصر لكن نقول لابد أن يضاف في تعريف الواجب براسم هذه الإضافة وإلا فيكون التعريف حين نعم مدخولا يكون التعريف حين مدخولا طيب هذا بالنسبة للتعريف الواجب. الواجب للواجب هناك أقسام